اللهم صل على البشير النذير والطراجيل المنير وقاتل النبين والمرتدين ابي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد قالت فاطمه ده بنت اسد لما حملت بعلي كان علي عليه السلام يتكلم في بطني وكنت امشي الى الكعبه ومعي ولدي جعفر فتكلم علي عليه السلام مع جعفر من بطني فوشي على جعفر ولما تم حمله خرجت خرجت فاطمه لتطوف بالكعبه وهي متعلقه بالثار الكعبة لاء اذا قد خبط الخفط ضربت ورفعت راسها الى السماء ودعت بدعوات كما قال كما قال يزيد ابن قعنب قلت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وطريق من دليب بني, بن بني عبد العزه باذن بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم وأمير المؤمنين لقد حملت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق فقالت رب إني مؤمنة بك وبما جاء عنك من الرسل والكتب وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام وانه بدل البيت العله بدل البيت العتيق وبحق المولود الذي في بطني لما يزرت علي ولادته قال يزيد ابن قعله فلاين البيت وقد فتح الظهر ودخلت فاطمه فيه وغابت عن ابصارنا وتمنينا ان يفتح لنا قسم الوليد فلم يفتح ثم خرجت فاطمة بعد عدة ايام وبيدها وبيدها علي اخذنا به باق صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله وكان بيدها علي علي السلام انه علي هدى بيها تف يا فاطمه تمي يا عليا فهو علي والله الاعلى فطوبى لمن احطبه واطاعه ولدته في حرب الاله وابيه والبيت حي تويدا ايدي والجديد بيضاء اطاهره السياب يجري مثل طاب طاب ولي يدها واخر القواب نفله وهو الا ابنات النبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآله